الحمد لله نحمده ونستعين ونكرر ونعوذ بالله من حضوه السلام سيئة ما لنا من يجه الله وفره المعتد ومن يغيب له واليوم مرشد لا إله إلا الله لو لا شريك أنه أشهد أن محمد الرسول الله أكوب هذا الجنة المعين ونحاد عن يمينا يصمر ون يبيه يسرع الزعين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم يا إبراهيم وعلى لب رحم في العالم إنك حميد مجيد إنا بعد ما إنا رضى الحديث كتاب الله وخير بعدي محمد صلى الله عليه وسلم مشر الأمور مكتوب وكل ما عندنا تنبيت على كل بدعة ظلاله وكل ظلاله إنا قم بعده ليتنا سواني ليتنا سوي خلاف العلماء علماء لا سوف نميز خلاف الشاطلية ذهب الأئمة استلعته وصوفيا وغيره الى عدل وجود مضمون وفاق ونظروا مستقبل مستحيل يعني فقط ان نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث وإلى أبو حنيفة نبيهم فيدرتي فجأة سجيت سجيت أول جزء من مسألاته وطبعا ناميش شوفيان وغيرهم غير وامش إلى عدم وجوب آه مضمضة. أولاد واسطنان يعني أولاد يقول كذن واجب يعني أنا وانه واجب ميا مستحب سنة الناس قليلي شانتيا قليلي أنا وحديثي كما المسلمين من الفترة عشر عشر من الفطره, عشر من الفطرة. فكما تقول هذا عنها沒فئتراء تبقضي على لفئتراء لكن 뉴스 يعني σε ن Line وصة سيدما ومنها الاستنشاق أنا استنشاقة. الاستنشاق الاستنشاق لفطرة، إنسانية غير غير وزباب. هذا الاستدلال ضعيف جدا استدلال يعني طلب التأليف. يعني ألف وصين وذا يطلب الشيء. قال لهم يعني طلب المغفرة. قال لهم استدلال يعني طلب التأليف. الاستدلال طلب التأليف. لو أخذني جليل لو طبعاً أخذني أوي ضعيفة. زوج ضعيف له. فإن السنة في الحديث هي طريقة. سنة سُنَّة لحَليل يعني طريقة الشِّوال لا أن العمل يقضي سيد لوي هو العمل الذي يساب فاعله ولا يعاقب ذلك فهذا هو المين اللي قلنا فلتي لولاوي أما السُنَّة معناه طريقة بسم معناه أصولي من لا لا لا كان أو هاي إن هذا الإسراء أصولي متأخر مائدة أصولية كان دعاء أصولي نك أصولية عندك في, في, وهو في نظر. كان صوري مائدة كبشتر وهو في نظر لأن والأنف من مسمى الوجه فريس. إستدائي فينا كلا بسي نبال أولي الضوء لم يسمى الوجه لأنها المساوة كذلك وجوهكم وجوه الذي كان أولاك الضوء وأنشان نظم به وجه رد خارجي وجهه ولم ينظم به يعني في وذهب الإمام أحمد إلى وجوهه فأنت أقول لك ما أتم لا ويش هو إيمان أحمد الذي <تصفيق> كات إلا أحمد لا دباع إلا فلان ها يقول لا أخوي إسمير قشة كمل أو طريقي أو إيمان بكالينا قدي الثلاثة يعني إلا إيمان أحمد هذه كات إيمان مالديا كمان شافعي أبو مالديا أحمد هذا فلان لا نشرت هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا يعني سعوري يعني يعني <تصفيق> أبي ليلا أوانا أقتربتها مرفق بينهما أوانا أوانيش إذا قلت له أبونا أقول كان إنساني يقولون أنه يعلم الله وبيته وطلبه أخوة يقولون دائما أو طلب الرزاني أقول أنه مبلغه كده. أخوة لو ما قيلوا بلاو قادوم بس أخ سلم هذا.يان إما مسلمان يان إما إذا أو إما ما نسيت جناب يان وان أو زايد أو ني إما ني سلطان أو إما ما هو زعيم تركوه هموي يشانشام تر هو هو اللي كنا كانت واني بوزت وبلكنه هاديكو كان كاين فيه هاديك اللي قبلها داك اذاني شافي كاناوي ندير الشجاري رحمه الله عليه او تواني يدايس بخوي بطرفكاني صوتكم ذا مليون ذاك السكستو وصلنا هاي كي لو انت غادي نعتني بالله خير لك من حموري نعم ومذهب بليلى و اسحاق بن راهويه الشيخ البخاري وغيرهما يتدلى الموجبون بادله منها فهو ليلا وازمه استدامه ملجا بس ملجا الغثيان اولا يكمن استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على اتيانه لهنا. بردوهم لرب صلى الله عليه وسلم كزليه وشتيه وعادوا لخلاله بذلك وقد بيت إما يدل على الوجود هو جوازًا، ولو كان مستحبيني أقول استحبات مستحبة للدعي أن أتركهما ولو مرةً جاء جوازين لدينا لبيان الجوازي لو يضرون بيتوه لا بسوني ما كانوا غير ما كنا سمعناه والفعل المقتضي بالأمر دليل الوجود أمشق عليه صلي ما الأمر للوجوب الأمر للوجوب حتى يأتي قرينة يصربه عن الوجوب وكل مهي للتحليل حتى يأتي قرينة يصربها عن, عن التحليل وقد أمر الله فينا بقوله تعالى أرسلوا وجوهكم فهما من الوجه ياخرد مسارة وداخلان في حدوده لسنورد مساوى ثانيا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه كبير لسلي مثل المضمضة لكي تنشاق لدى الكبيه مشتبه فيه يقول لنا ابن بكر ان ابن بكر شدني وجاء قال لي احتماله هو الشيبه بيجت في الشاطئ لك ما اخرجه مسلم فقد قال وقال تمام الى مسلم يعني قال البخاري اگر مطلقيها اجرجوا مسلم يعني فيه صحيح هي بخاري يعني فيه صحيح في زاقه لا يصح هي بلا أقول غيري صحيح كيقوله أبو لون من أي نايم مسلم ده يفضل بخاري ده تاريخ الكبير جينايتوا يان تاريخ الصغير يان تاريخ الأوصاد يان أدب المفضل لا يبيه لا يبيه متقابله أقول حديث جينا أبوه متي خرجوا البخاري لا تمسك كذب الأصحى بخاري أبو في يقولونه صحيح كي نبو في ولا مقصدهم تاريخ كبيره لين أخواته غلطت دواه عدم لغير صحه جيدي ناوي بيه شوف اذا أطلقى أطلقى على الصحيح اما اذا خصوصا في اختصاص به دبي وايبيلي او فلان ينفع لرجوتيه خرج مسلم غير صحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه مخاصليش لخينا المسلم معنا يا بس من روزان كي يعني يفرجني بأو إمام مسلم كي تلاقيه مخالب هو بس بعدنا قال رأوه مسلم آه عشان ما في ما مشيبي يق يقصد به فلانة كذي وبيقول هذا أبي وريعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توض أحدكم ما من خري من خري من الماء ولا أقل يمكننا كذا 20 شوش بس 20 شبكه ما قرينا بس دي 20 يعني بس أول يوم <تكلم> يعني ما وقدرقتني عن لقيق بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أكداريك تبين كذلك صبرة زور جاريوها يتعلون السلامة حيث من طبو سلامة ماذا؟ سلامة حيث من سلامة سلامة ثاني؟ ذبيك شو هموز على القران القرآن القرآن يد خي نبي لكن ما متعش خي نبي بالتسامعية. يعني ذبيل عليه صلاة والسلام عادم في رمزي بالمتواصل أوشجلي جوا. في رمزي جات بصحاري جوا. لا بس بس غيري صادق وعكرا. نور ذبيجلي نبي أو ذبي القرآن يد خي نوا. القران له ماشين. ما دعي القرآن سلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنتوا ضعتم فامضوا. لكن دزيني جتامجت فامض. فامض في الأمر، والأمر الوجود والوجود في قوم فاضل. خامساً الأمر بغسل الوجه قول تعالى أغسل وجوهكم أمر بغسل هنا فإن الفم والأنف هي الوجه. أورج شان الفرماني كي دي باستوشتم يعني هو لوت وارواده لوت كي هو جعل المتاعون اوزاً دائم انا او يعني زياني مقتشي لبناء اوه يعني علتها يعني <تصفيق> أظن بيريد أن هذا الموقف مع هذاك، كل نفسي أقدر على إنه ينال يا ما شذيته، لا في قلبي، ما يصير مسمى، داخلي مسمى وجه كما أعتقد، الأرجح صحة المذاب الأخير لقوة أدلة. وعادم ما يعارضه وما يعارضها. فهذا هويك هو واضح. ماك السنة تبي. إذا زينت الحديث وعن علي رضي الله تعالى عنه بصيحة.